بسم الله الرحمن الرحيم من مصيبة إلى مصيبة ومن هم إلى هم ومن غم إلى غم إنهم يغرقون يسمعون المواعظ ولا يتعظون يدفنون الموتى ولا يعتبرون يرون الحق ولا يتبعون يدعون ولا يستجيبون أحوال الغارقين أي خير هذا وقصت ببابك يا خادقي. أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافق هذه بعض من أحوالهم فتعال نسمع بعضا من أخبارهم ولا زالت به حتى سقط كأسا من خمر ثم, ثم ثالثا ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بنا فانحرفت سيارته واصطدمت بسيارة الشباب في حادث فضيع فإذا هم قد تقطعت أجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت أرواحهم إلى باريها كل نفس ذاعفة الموت شرب الخمر وزنا ونام وصص ومات من ليلته بفراش كل نفس الموت. يا الله أصف أما كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن كل نفسي لا أي أصحاب هؤلاء غارقون هل سينقذونه من عذاب الله غارقون فلان, فلان فلم يجبهم حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقوا اسمع الفاجعة وارقون قالت أبشر فقد فعل كل شيء وعنت الوجوه للحي الخيوم يا الله وقد خاب من حمره ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ ما الذي سلط الريح على قوم عام وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيف وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر وما الذي خسب بطار إنها الذنوب إنها الذنوب والتكبر على أوامر إنها الفطر المنتكس يسوق العبادة إليك الهدى ودمي يا بابكم سائقي أتيت ومالي سوى بابكم يا من لا تستغرق أما أنا الآن لتتوب وتندم وتنطرح على بابه وتقول وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي. أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافق تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع أحوال الغارقين للشيخ خالد الراشد حديثنا ليس عن الغارقين في البحار والأنهار فأولئك إن كانوا صالحين كانوا شهداء بإذن العزيز الغفار ولكن حديثنا رسالة إلى الغارقين في الشهوات والملذات يرتوون منها وكأنهم مخلدون في هذه الدنيا تناسوا أن الدنيا دار ممر وامتحان فبعدها جزاء وحساب ووقفة تشيب لها الولدان أمام خالق الكون وجبار الأرض والسماء إنها رسالة إلى التائهين الذين ارتسمت على وجوههم مسحة البؤس والضيع بسبب إغراقهم في الذنوب والمعاصي التي أعمت قلوبهم وأنقصت عقولهم وأزالت عنهم النعم وأحلت بهم النقم قال سعيد بن المسيب ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله عز وجل ولا أهان أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل إنها رسالة إلى الذين ليس لهم هدف في الحياة إلا إشباع الغرائز والشهوات وهم على ما هم فيه من ذل المعصية والهوان تراهم يجاهرون بأفعالهم وعصيانهم وتمردهم على أوامر الله غاب عن حسهم قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون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 وآخره جهنم وبوار قبل أن ننطلق لسماع أحوالهم وأخبارهم أوجه كلمة للذين ركبوا سفينة النجاح فأقول تعالوا نتعاون على إنقاذ هؤلاء فهم بحاجة إلى قلوب الرحيمة والراحمون يرحمهم الرحمن إنهم بحاجه إلى كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقه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 من أحوال الغارقين ليلهم ونهارهم سواء يظنون أن السعادة في لذة وشهوات وفي سفر ومغامرات استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر لموعد طائرة وسفر وسياحة ولا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر مع أن التخلف عن صلاة الفجر من علامات المنافقين تراهم في الملاعب يجوبونها طولا وعرضا خلف الكرة ولا يقون على أداء الصلاة ولا تراهم في صفوف المصلين رغم أن المسجد لا يبعد عنهم سوى خطوات قال جل في علاه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على الصلاة إذا حز بك أمر يدك الجبال فتذكر أرحنا بها يا قلال اعلم أنه ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها تصل بفاعلها والمحافظ عليها إلى الجنة وتصل بتاركها والمتهاون فيها إلى النار فأي طريق تريد؟ قال ابن تيمية قدس الله روحه حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على رقص وغناء يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار من أحوال الغارقين أوقاتهم لهو ولعب غناء وطرب لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا يعرفون أسماء المغنيين والمغنيات والساقطين والساقطات بل ويعرفون ميولهم ورغباتهم وأخبارهم بل ربما يعرفون أسماء زوجاتهم وأبنائهم ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين يقرؤون الصحف والمجلات وينفقون في سبيلها عشرات بل قل مئات ولا يقرؤون القرآن ولا حتى لحظات تراهم عند الإشارات قد رفعوا أصوات مكبرات السيارات على موسيقى وألحان وهي مزامير الشيطان تهتز أجسادهم طربا ونشوة لذلك ولا يهتز لهم قلب عند سماع القرآن قال الله للشيطان واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على أهل الغناء ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع جراحات أمتنا في كل مكان في فلسطين وأفغانستان والشيشان وهؤلاء يمسون ويصبحون على الألحان ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحد دمع اليتام فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا أو ما لنا سعد ولا مقداد المجاهدون يبيتون على أصوات المدافع والدبابات وهؤلاء يبيتون على أصوات المغنيين والمغنيات إنهم يغرقون وهم لا يشعرون من أحوال الغارقين تراهم في الأسواق والمجمعات يعتنون بالمظاهر والشخصيات والسرائر خاوية فنون وأشكال من القصات والموضات والهيئات شبان وفتيات إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم همهم هتك أعراض المسلمين ومطاردة السارجات تناسوا أن لهم أمهات وأخوات وقريبات إنهم يغرقون وهم لا يشعرون جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي بالزنى فثار المجلس وفار فقال الرحمة المهداه للشاب بصوت حنون وقلب رحيم أدنه فدنا الشاب فقال له صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله فداك أبي وأمي قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم قال صلى الله عليه وسلم أتحبه لأختك؟ قال فداك أبي وأمي لا والله فلا زال يذكره ويقول له أتحبه لعمتك وخالتك وابنتك والشاب يقول لا والله جعلني الله في ذاك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فقام الشاب من ذلك المجلس وليس شيء أبغض إليه من الزمن وأنت يا من تغرق من أجل ذلك تخطط وتدبر وتسافر أترضاه لأهلك سأترك الجواب لك اعلم أنه ما عصي الله بذنب أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له لذلك قال الله ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إليك إليك خبر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 رجل دعتهم رأه ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله فيا دائم الخطايا والعصيان يا شديد البطر والطغيان ربح المستقون ولك الخسران ولمن خاف مقام ربه جنتان من أحوال الغارقين صارت الذنوب والمعاصي والآثام لهم عادة ومنهاج، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعيشون بلا أمن ولا أمان ولا راحة ولا استقرار بل قل بلا حياة فأي حياة بلا إيمان قال جل في علا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلوبهم تئن من الذنوب وتشتكي أطفأت الذنوب نور في قلوبهم وقطعت الآهات والحسرات كبودهم وأرقت الهموم مضاجعهم يغرقون في لجج المعاصي والآثام من مصيبة إلى مصيبة ومن هم إلى هم ومن غم إلى غم ولا هم يتوبون ولا هم يذكرون وصدق الله حين قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا هو مع ضلاله وعصيانه وتمرده يحاجد قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى إنهم يغرقون ومع هذا لا يفكرون بالتوبة والندم اللهم إلا خطرات تمر على قلوبهم تناديهم إلى ركوب السفينة والانضمام إلى قوافل التائبين يسمعون المواعظ ولا يتعظون يدفنون الموتى ولا يعتبرون يرون الحق ولا يتبعون يدعون ولا يستجيبون نقول لهم ما قال الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هذه بعض من أحوالهم فتعال نسمع بعض من أخبارهم من أخبارهم المتواترة إذا تاب صاحب لهم وركب سفينة النجاة بدأوا بالحرب الإعلامية عليهم يلاحقونه بنبالهم وسهامهم يعددون أخطاءه وزلاته فقائل منهم لن يصبر سيعود إلى حالته السابقة وآخر يقول أيام وأسابيع وسيرجع إلى سابق عهده وآخر يقدم له النصيحة فيقول ما لك وهذا الطريق أنت على خير سبحان الله لا يصلي ولا يصوم ولا يقيم حدود الله ويغرق في بحار المعاصي ويقول له أنت على خير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 أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدر، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هكذا حال الغارقين لا يريدون أن يغرقوا بمفضدهم ولو حاولت إنقاذهم أغرقوك معهم وكما قيل ودت الزانية لو زنت جميع النساء حتى يصبحوا سواء عجبا لهم بدل أن يفرحوا لهداية صاحبهم واستقامته يخططون كيف يردونه إلى شواطئ العصيان جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجاة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 اسمع الفاجعة صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته بفراشه ومات من ليلته بفراشه على أسوأ خدم إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله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 قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح الشر مغليق للخير فطوبة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه رواه ابن ماجه وحثنه الألباني رحمه الله ماذا صنعت بهم الذنوب قال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال عز من قائل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب اسمع ماذا صنعت الذنوب والمعاصي والآثم وكم دمرت من أمم وأفراد وأقوام وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظا وبالإيمان كفرا فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقر فأرداه الله فصار قائدا لكل فاسق وفاجر رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعيادا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك قال الله له للشيطان قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ولقد حذرنا الله من مكره وكيده فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ما الذي أوصله إلى تلك الحال إنها الذنوب والتكبر على أوامر الله ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نقل خاوية وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجزاد للغرق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 وأوصلهم إلى تلك الحال إنها الذنوب وما الذي رفع قرى اللوطيه حتى سمع نبي حكلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء فأمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعها على أمة غيرهم وللظالمين أمثالها تدبر في قوله فلما جاء أمرنا جعلنا عالية هسافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ما سبب هلاكهم وتدميرهم إنها الفطر المنتكسة التي تجتهي الرجال دون النساء إنها الذنوب وما أدراك ما الذنوب وما الذي أرسل على قوم شبعي بن سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى اسمع قول الجفار لما كذبوا رسوله فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين حتى خمدوا على آخرهم وقد حذرهم وقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين إنها الذنوب باختلاف أنواعها وتغاير أصنافها قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من قبل نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبيط عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض قال فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضعوا أمره بينما هم أمة ظاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه قال الحكيم الخبير ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تتفين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 فادهدانا سبلا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأموال ولا وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل من أخبار الناجين الذين ركبوا في سفينة النجاة في ثلث الليل الأخير في صلاة القيام ليلة التاتع والعشرين آخر ليلة في رمضان ونحن نصلي القيام قرأنا بصاد والدخان ومرت بنا آيات وعظات تأمل في قول رب البريات هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ما ومع تلاوة هذه الآيات بدأت أخوات بكاء شاب صغير في العشرين من عمره ترتفع بدأت الآيات تهز كيانه وتحرك قلبه ووجدانه قطع قلوب المصلين ببكاءه وفي الركعة الثانية بدأت آيات سورة الدخان تمر على المسامع لتحرك القلوب اسمع كيف هانت أمه كاملة على الله لما عصت أوامره وخالفت رسله قال سبحانه ولقد فتن آل فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله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 لم يستطع صاحبنا التوقف عن البكاء من شدة وقع الآيات عليه ما أعظم القرآن وما أجمل آياته إذا لامست أوتار القلوب اسمع بارك الله فيك واسمعي رعاك الله في سياق آيات سورة الدخان ذكرنا الله بموعد عظيم موعد لا تنساه سيجمع الله فيه الأولين والآخرين سيأتي الغارقون في لجج المعاط والآثام وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وسيأتي أهل الصلاح تنير الحسنات طريقهم ودروبهم قال سبحانه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم فماذا أعد الله لهؤلاء من العذاب وماذا أعد الله لأولئك من النعيم إن شجرة الزقوم طعام الأتيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعدلوه إلى ثواء الجحيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذا ما أعد الله بالغارقين في لجج المعاصي والآثام فماذا أعد الله لأولئك الذين ركبوا سفينة النجاة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 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صنعت الآيات في صاحبنا عجب العجب حتى أشبق المصلون على الشاب من شدة بكائه ولما انتهت الصلاة التفوا حوله يهدئونه ويذكرونه برحمه الله وفضل الله جلست أتحدث أنا وإياه وهو مستمر في بكائه ويقول والله إني خجل من الله سنوات طوال وأنا أعطيه وهو يراني لم أستحي من نظره إلي واطلاعه علي سنوات طوال ما صمت فيها ولا صليت هذا أول رمضان في حياتي أصلي وأصوم وأقوم كنت أغرق في وحل المعصية والرديلة لم يبقى ذنب صغير ولا كبير إلا فعلناه وكررناه سكر وفواحش ومخدرات أنام على الأغاني أصح على الألحان أي حياة هذه ثم وأنا على هذه الحال وقبل رمضان بليلتين مر علي الأصحاب وقد جهزت لهم مسكرا ومخدرا وجئت معي بالعود حيث أني أعذف وأغني لهم كنا أربعة ثم إثنان منهم فقال لقد مللنا من هذا كله آن الأوان أن نعرف معنى الحياة لقد ضاع من عمرنا ما فيه الكفاية ولقد صلينا الليل العشاء في المسجد نريد أن تكون هذه بداية لحياة استقامة ونهاية لحياة الضياع ولقد كانت بداية ونهاية يقول صاحبنا فنزلت أنا وصاحبي بعدتنا من خمر ومسكر ومضوهم في طريقهم وأمام أعيننا أحد الشباب المستهترين يتلاعب بسيارته يمنا ويسرة وقد انطلق بسرعة جنونية فانحرفت سيارته واصطدمت بسيارة الشباب في حادث فظيع ونحن نرى ونسمع جئنا إلى السيارة مسرعين فإذا هم يعني الشباب فإذا هم قد تقطعت أجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت أرواحهم إلى باريها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان الله منذ لحظات كانوا معنا قالوا لنا مللنا حياة الضياء هنيئا لهم صدقوا ومضوا في لحظات هنيئا لهم فلقد خرجوا لثوهم من المسجد بعد أن صلوا العشاء مع الجماعة ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح أم ولكنهم لم يدركوا الصباح يقول صاحبنا قلت لصاحبي الذي كان معي وأنا أبكي كيف لو كنا معهم بأي وجه وعلى أي حال كنا سنلقى الله سنلقاه ونحن سكارى نحمل الخمر والمخدرات معنا ما أحلم الله علينا كم ليلة بتناها على فواحش ومنكرات وهو يرانا أخذ يروي خبره وخبر أصحابه ودموعه على خده وأنا أقول في نفسي هنيئا لك هذه الدموع هنيئا لك هذا الندم هكذا حال من يريد أن يركب في سفينة النجا أخذ يقول واخجلي من ربي كيف طريق النجاة؟ وهل يقبلني بعد أن فعلت وفعلت وفعلت هدأت من روعه وبشرته بشارات بشرته بأن الله غفار لمن تاب وآمن بشرته بأن التوبة تجب ما قبله بشرته بأن التائب من الذنب كمن لا دم له بشرته أن الله يبدل السيئات إلى حسنا بشرته أنه ليس أحد أفرح بتوبته من الله بشرته أنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطفلين كان قد جاء من العمر منذ ليلتين شهد ليلة السابع والعشرين في الحرم ولأول مرة يرى بيت الله قلت له بعد أن هدأ قليلا اذهب الآن حافظ على الصلاة واحمد الله أن مد في عمرك وأمهلك قال. الحمد لله الذي أمهلنا ولم يأخذنا على حين غره قلت أترك صحبة السهر والضياء والزم أصحاب الخير اركب معهم سفينة النجاة وأنا أنتظرك بعد أيام أنتظرك بعد العيد لنتحدث أنا وإياك اتصل علي بعد العيد بأيام قال سأصلي معك الفجر غداً إن شاء الله جاء على الموعد نظرت في وجهه فإذا هو بدع يظهر عليه نور الإيمان ووقار الصالحين قلت صدق الله حين قال أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لما تكلم ظهر من كلامه الراحة والإطمئنان أول ما تكلم قال ما أجمل صلاة الفجر وما أجمل القرآن قلت في نفسي سبحان الله بالأمس معادف وألحان واليوم صلاة وقرآن قال جئت بإثنين من أصحاب الماضي هم على استعداد لركوب سفينة النجاح فلقد ملوا حياة الضياع قلت له كيف ومتى بدأ الضياع قال بدأ وأنا في الأول المتوسط بدأ بسيجارة ثم حبوب للمذاكرة ثم سهر وتخلف عن الصلوات ثم حشيش وخمر وفواحش ومنكرات ثم سفر وضياع سبع سنوات على هذه الحال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ما أحلم الله علينا كم ليلة بتناها على فواحش ومنكرات أخذ يقول وخجلي من ربي جل في علا. قلت احمد الله واستقم على طريق الاستقامة وأنا أقول أنت يا من لازلت تغرق أما آن الأوان لتتوب وتندم وتقلع عن الذنب وتعزم هل سنراك تسابق المصلين إلى الصف الأول؟ أم ستبقى على تخلفك تتقاذفك الأمواج حتى يتخطفك الموت على حال لا ترضي ولا تصر أما آن الأوان أن تنطرح على بابه وتفر إليه وتقول وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت مالي لي سوى بابكم طريحاً أناجيك يا خالقي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعين إلى ساحة العف شوق دفين إلهي أتيت إليك سائبا فألحق طريحك بالتائبين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك بقايا الخطايا ودرب الفوى وما كان تخفى دروبي عليك تريد النجاة؟ سؤال أسألك إياه ولا أظنك ستقول لا تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاح تعرف على الله تريد أن يكون الله معك فاحرص على تقوى إذا أردت أن تحفظ في نفسك وأهلك ومالك فاحفظ الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة أما سمعت عن خبر الثلاثة الذين أخبرنا بخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت فتحة الغار فأصبحوا في ظلام دامس لا يعلم بمكانهم أحد إلا الله إنه الموت والهلاك المحقق إن لم يلطف بهم الله فقالوا لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعى الأول ببره بوالديه، وأنه لا يقدم عليهم مالا ولا ولدا ودعى الآخر بترك الفاحشة والزنا وكان قادرا على ذلك ودعى الثالث أنه أعطى الأجير أجرا قالوا في دعائهم وتضرعهم اللهم إن كنت أعلم أنا ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فلما علم الله صدقهم وإخلاصهم انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون هم تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم في الشد، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأي عمل سأتوسل أنا وأنت به إلى الله؟ إذا آوان المبيت إلى غار أو تهنا في الصحراء أو في الغفار يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا فارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ظر يحل بنا لما تولت بلايانا نثيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا لما وصلنا إلى شاط عفيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله قال ابن القيم رحمه الله إذا استغنى الناس بالناس فاستغني أنت بالله إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنتك بالله إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله تعرف أنت إلى الله وتودد إليه وانطرح بين يديه تنل بذلك غاية العز والرفعة كما قال الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أخيرا اعلم بارك الله فيك إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عرضه مسيرة سبعين عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها فالباب مفتوح فالباب مفتوح فهل لا ولجت واعلم رعاك الله أن الله نادى فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ولقد سمعت النداء فهل لا استغفرت اعلم يا رعاك الله أن الله يبصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله يحب الاعتدار فهل لا أقبلت واعتذرت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 أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلا يخيب. قبل أن نختم وننتهي أود أن أقرأ لكم هذه الرسالة التي وصلتنا من أحد الحاضرين. يقول فيها إلى الشي خالد أنا من أبناء المسلمين لكني لا أصلي ولا أصوم أنا كافر لا أعرف معنى الإسلام. وها أنا اليوم أعلن توبتي أمام الله عز وجل ثم أمامك وأمام الحضور فجزاكم الله كل خير أريد أن تقرأ أمام الحضور ها أنا أردد وأقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ها أنا أردد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ادعو لي بالثبات ادعو لي بالثبات اللهم اللهم أحيي قلوبا أماتها البعد عن بابك ولا تعذبنا بأليم حجابك يا أكرم من سمح بالنوال وأوسع من جاد بالإفوال اللهم أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك وتجاوز عن جرائمنا بعفوك وإحسانك اللهم اسلك بنا مسالك الصادقين الأبرار وألحقنا بعبادك المصطفين الأخيار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار اللهم اقبل توبة التائبين اللهم اقبل توبة التائبين اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنوب المذنبين ودل الحياراء واهدي الضالين واغفر للحاضرين والغائبين واغفر للأحياء وللميتين اللهم امننا في أوطاننا. اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراكدين نتلك اللهم توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكن إلى أنفسنا طرفة عين. ولا أقل من ذلك اللهم عاملنا بما أنك أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على عاتقي أجر الخطايا. تم هذا العمل في استوديو القادسية. مهندس الصوت فأبو سليمان وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي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 من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي يسوق العباد إليك الهدى ودنبي الى بابكم سائقي اتيت وما لي سوا بابكم طريحا اناجيك يا خالقي طريحا اناجيك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي اقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفي إلى ساحة العفو شوق دفين وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يدي أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعي أبوح إليك بما قد مضى وأطراح قلبي بين يدي بقايا الخطايا ودرب الهوى وما كانت تخفى دروبي علي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت وفي جميع التسديلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي من حال الله يشفي وجهك من النار يا حسان عذبك الله كما عذبتني يا حسان من لم يبق باب من أبواب المعاصي إلا دخلته ولم تبقى مصيبة من المصائب إلا ارتكبته يقبلني بعد أن أذنبت وفعلت كذا وكذا وكذا يقبلني, يقبلني, يقبلني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِلَاحًا حسان كان على موعد مع الهداية حسان الله أفرح بتوبة حسن مع أن الله لا تضره معصية العاصمة ولا تنفعه طاعة الطائعين أريد أن أنطلق إلى ساحات الجهاد شجاع مقدار فنادى داعي الجهاد أقبل يا مجاهد أقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجاهد ألوفا يجاهد أريد أن أرفع كلمة الله شجاع مقدار أريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السم شجاع أن كل. قطرة من قطرات دمي في سبيل الله. سجاع نقدام إن كنتم تحبوني فلا تحولوا بيني وبين الموت في سبيل الله. سجاع نقدام إن كنتم تحبوني لا تحولوا بيني وبين الشهادة في سبيل الله. أسلام. انطلق إن طلق حسان إلى سحات القتاحة القتامة. على القرين وشد الجامة وشد الجامة ويبه للرجال ويفريغها ويفريغها. سحة الجهاد سحة العزة والكرامة هناك يشعر المؤمن بعزة في الإسلام الجهاد. الجهاد هو الذي يبدل حال هذه الأمة من ذل إلى عزة من ضعف إلى قوة الجهاد أيام وأشهر قليلة تعلم حسان فنون القتال علم وتعلم وأعد نفسه حتى يكون جنديا من جنود الله مجاهد حال أولئك الذين يريدون ما عند الله جل في علا ترخص الحياة في نظرهم ويتمنون أمنية واحدة أن يفوزوا بجنات النعيم وجوار الرحمن الرحيم حسان والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل ينفس إن تقتلي فحور حسان فحور حسان إلى حالنا حال للشيخ. خالد وفي جميع التسديلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوا على هام الزمان رجالا. وقفوا على هام الزمان رجالا. عن يقوم الليل هم. ويقفو أهله لصلاة الفجر. هم. عمره ست سنوات. يحفظ من القرآن ثلاثة عشر جزءا. ابن من؟ ابن من هذا الذي يحمل القرآن؟ ابن من؟ إنه ابن الإسلام. لا عرفوا لربهم واستمسكوا. كتابه واستقبلوا الأهوال تمتد في شرق البلاد وغربها نور تديه به الحياة جمالا رجل إذا فقد وجد في المسجد ودليله أنه مات في المسجد رجل, رجل قرة عينه في الصلاة رجل دخل في المسجد مرة أخرى قلبه معلق بالمساج استلقى على ظهره وهو يردد آمنت بأن الأمر حق لا إله إلا الله قلبه معلق بالمساجد ما أعظمها من خاتمة الحسنة مفتاح لقد أعطاه إمام المسجد مفتاح المسجد مفتاح الطفل معلق قلبه بالمساج جبل صرت فيه حياة وجدت نفسي أمام قصة جبل جبل جاهد في ميدان لا تحده الحدود ولا ترده القيود جبل آمن في أن الدعوة إلى الله من في سبيل الله ومن أحسن قولا ممن دعى إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أريد عيني للجهاد أخشى أن تتأثر عيني الصحيحة من الفلاش فلا أستطيع أن أرجع إلى الجهاد مرة ثانية للجهاد. لا إله إلا الله يريد بقاء عينه لأرض الجهاد جهاد. يتحسس من خلالها سلاح. يترصد من خلالها عدو. رسالة بالقلم أخذ قرطاسا وكتب كتابا رسالة فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر رسالة وتصير الجبال كالعهر رسالة وتجت الأمم لصولة جبال العظيم ورسالة بالفعل فوقف أمامها ثم مزق الورقة وهو يقول لها اتق الله ثم رماها في وجهها أسير البر أماه لقد تزوجت البر أسير لازم والده على فراش المرض مدة خمسة عشر عاما أسير انتقل بعدها إلى جوار أمه يقوم على خدمتها وتشبهوا إن لم تكنوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا الشباب نعم والوجه الآخر للشيخ خالد الصقعبي وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدرة الإسلامية بالخبر مدينة الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم ثمانية تسعة فاكس رقم ثمانية صندوق بريد 20597 الرمز البريدي 31952 واحد